اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد مكة المكرمة هي أم القرى اثنان يوجد تحت القبة الخضراء منبر رسول الله ثلاثة المسجد الحرام هو قبلة المسلمين 4- القدس الشريف مهم للإسلام والمسلمين